على شانك كلمات وأداء علي الكدادي <تصفيق> سجت رجل زاير أوطانك يا حبيب عندنا غير جيتي والله على شانك يا عشير مشغل بالي ضمني يا زنب حضانك واحتويني يا بعد حالي واحتويني يا بعد حالي كما أنا محتاجة حنانك بعد غيب وقتها طاري رحمن لي ما بعد خانك يرحمك رحمك معبودنا وسعدكم هم من غربالي لا تطالبني بنسيانك وانت لك في القلب منزالي ولا حلاوه ثقل عنك بل اوصف ذرى بك امثال يكل كل شيء بالحلازانك مثله بدر في السماء مثله بدر في السماء وتنت في نظره عيانك رمش عينك سهم التالي والورود الحمر بوجانك ومبسمك فيها العسل حالي ومبسمك العسل البراق بسنانك تنتني فيك طوالي يا حل المنطوق بلسانك توزن الكلم بمعدالي والجديل اللي كسمتالك اسود و نعم we moeten erop ik zie de kant op. Ik ga erop gaan, want ik ga erop gaan, want واذق الخطوات تختالي عودك الريان وغصانك يا حبيبي بي وظلالي البنات البض بوزانك صغري يا خلي على أشمالك hij على شمالي in. بالود je من قديم الوقت من غلاك في القلب ما زالي ذا الغلا والله على شانك وطالبك يا مشغل بالي ضمري يا زنب حضانك واحتويني يا بعد حالي I'm